لآلاء القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخدهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداد إلى مرسلون إن كانت إلا صيحتا واحدة إن كانت جميع لدينا فإذاهم ولم نفسنا شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ضنا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 صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه في مَعَ آفواههم اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم, وتكلمنا أيديهم وتشهد, أرجلهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لقمسنا على اعينهم فاستبقوا الصراط فما يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على, على مكانتهم فمستقر ضيا فمستقر ولا يرجعون من نعمره ننكسه في الخلق أ فلا يعقل وما علمناه الشعر وما ينهى بظيلة إن هو إلا ذكر وقرآن مبين ليُعذِّر من كان حيا و يحق على الكافرين